بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقا أوسطن به جمعا إِنَّ الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لحب الخير لشديد أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وعضل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبيب